يعني هل القراءة لا صلاة لمن لم يقرأ كما سيأتي هدك في, في ركعة أو في الغالب لأن الحكم الغالب هو حكم كل أو في جميع الصلاة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يعني مثل هذه الركعة صلي صلاة كان ثنائية ضم إليها أخرى ثلاثية ضم إليها ركعتين رباعية ضم إليها رب أربع ركعات مثل هذه الركعة نعم أفى الله عنك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 للجنس جنس الصلاة والنفي قد يارد على العين ويراد به الحقيقة اللغوية وقد يارد على العين ويراد به الحقيقة العرفية ويارد ويراد به الحقيقة الشرعية فإذا قلنا المنفي الحقيقة الشرعية للصلاة قلنا لا صلاة صحيح أو لا صلاة مجزئة مسقطة للطلب لأن صورة الصلاة التي لا تجزي لو افترضنا أن شخص جاء بالصلاة على وجهها بأركانها بواجباتها بسننها واطمأن فيها لكنها فقدت شرط هذه ليست بصلاة ليست بصلاة شرعية تخلو في شرطها هنا يقول لا صلاة والنفي يرد ويراد به النهي وحينئذ يكون أبلغ من النهي الصريح لو جاء لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب الأصل بالأمر الوجوب قد يرد ما يصرف إلى الاستحباب لكن هنا نفي يعني هذه الصلاة وجودها مثل عدمه لا تسمي مجرد حركات، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي أم القرآن وهي السبع المثاني، فلا تصح الصلاة بدونها. واختلفوا في من يلزمه قراءة الفاتحة، فأبو هريرة رضي الله عنه والبخاري والشوكاني. يرون أن الفاتحة لازمة لكل مصلّم، لازمة لكل مصلّم. يعني الإمام والمأمور والمنفرد والمسبوق. فعلى هذا من جاء والإمام راكع أو قبل أو قبل الركوع بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة، لم يدرك الركعة على هذا القول. فلا بد من قراءة الفاتح الشافعية يرون أن الفاتح تلزم كل مصل إلا المسبوق أخرج المسبوق بحديث أبي بكر حينما ركع دون الصف وأدرك هذا رأي الإمام الشافع والحنابلة والمالكية يقول تلزم الإمام والمنفرد على خلاف بينهم في المأموم في السرية دون جهرية فمنهم من ينزم بها في السرية ومنهم من يقول قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فلا تلزم المأموم أصل لا في جهرية ولا في سرية والحنفي يقول لا تتعي من فاتح ومنهم من يجبها على أنها ليست بفرض ولا ركن في الصلاة تجبر بسجود سهو ومنهم من يقول يكفي ما تيسر من القرآن ولو غير الفاتح وحصل مناظرات وإنزامات لبعض الحنفية لأنهم يجيزون الترجمة للقرآن بغير العربية ويجزون قراءة ما تيسر فلما صلى المصلي على مذهب الحنفية بين يدي محمود ابن سبوك والقصة معروفة عند آل العلم ومنهم يشكك فيها جاءوا بشخص توضأ ابن نبيذ توضع ابن نبيذ تعرفون النبيذ الماء الذي يمرس في شيء من التمر وتصور عاد هذا النبيذ في وقت حار ولبس جلد مثله الله وجل جلد كلب ولا غيره مدبوغ هو إلزامات للحنفية فجاء هذا وقال الله العظيم دو سبز وركع دو سبز هذه والشيء ترجم المدهمتان ترجم المدهمتان وقرم يسر مدهمتان آية من القرآن وهذا اللي تيسر وتجوز قراءته بالغير العربية وجاء ونقر الصلاة على مثل متأخر حنفية وتشوف التوظيم نبيذ والحشرات والذبابين عليه والخليفة السلطان يراه قال هذه صلاة كم الحنفية قال واحد من الشافيين حاضرين قال نعم هذا مذهب من الحنف فكان حنفيا ثم صار شافعي ينكسبوه بهذه الصلاة ويغفلون عن أن الأئمة هذا اجتهدوا استفرغوا لوس وهذا ما أدى إليه اجتهادهم هم أجورون على هذا، لكن لا يرى بوحنيفة أن الصلاة تؤدى بهذه الطريقة أبداً. يعني تجمع كل شواذ أبي حنيفة وشواذ أحمد وشواذ مالك ما يمكن؟ نعم، هذا لا يرى واحد من الصلاة مجتمع بهذه الطريقة لا يمكن أن يراها بوحنيفة. لكن لو قدر أنه توضأ بنبي أو مثلا فعل كذا أو كذا ممكن؟ ما تجمع الصلاة على هاي على هذه الهيئة؟ المخالفة للشرع من كل وجه هذا ما يرى أبو حنفة ولا غيره لكن يسلك مثل هذا المسلك في المناظرات تجد الخصم يجلب على خصمه بكل ما يملك من أسلوب وبيان للتنفير من الخصم وما يراه الخصم لكن لو كان المراد من هذه المناظرات إصابة الحق على لسانه أو على لسانه خاصة ما حصل مثل هذا وعلى كل حال بعض الفقهاء يشكك في نسبة هذه إلى إمام الحرمين أو غيره لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب عرفنا المذاهب في قراءة الفاتح والخلاف الطويل في المأموم والنصوص هنا من أصح الأدلة في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة والذين لا يرون القراءة على المأموم استدلوا بأدلة منها فإذا قرأوا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وفي حديث الاعتمام وإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إذا ركع فاركا المقصود أن الأدلة كثيرة جدا والمسألة من عضل المسائل لكن وألف فيها أيضا القراءة خلف الإمام وللإمام البخاري رحمه الله تعالى جزء القراءة خلف الإمام والبيهقي جزء القراء خلف الإمام مقصود أن فيها مؤلفات والخلاف فيها قديم والأدلة المتعارضة تكاد أن تكون متكافئة والترجيح يكاد يكون بالقشة كثير من الناس السروح إلى ترجيح بعض الأقوال دفع للحرج دفع للحرج بعض الناس يقول في التراويح مثلا أو في الصلاة الجارية والمؤ... والإمام ما يتنفس يواصل القراءة وكثير من الناس ما يقدر يجر لو بغير يقدر ما استطاع ما, ما يجمع الفاتحة بعض الناس والإمام يجهل هذا صحيح واقع لكن مثل هذا إذا عاجز معذور العاجز معذور بعض الناس يقول الإمام ما يمكننا من قراءة الفاتحة يركى قبل أن نقرأ نقول هذا بحكم المسبوق لكن يبقى أن الحديث نص صحيح صريح شامل لكل مصل وإذا أخرجنا المسبوق بحديثها ببكرة يبقى الإمام والمأموم والمنفرد كلهم داخلون في هذا الحديث وجاء ما يخص الفاتحة خلف الإمام ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب وهذا نص في المأمور على كل حال مسألة يعني ترجح فيها من الصعوبة بمكان والأدلة من الطرفين كلها فيها قوة وإذا رجح الإنسان أو قلد من يرجح وجوب الفاتحة لزمه أن يقرأ لأن يعمل لأنه يعمل ما يدين الله به ويعتقد لزمه أن يقرأ خلف الإيمان ولو جهر الإيمان وإذا ترجح عنده وسروح ومال إلى القول الآخر ورأى أن المأموم عليه أن ينصت وعليه أن يستمع له ذلك وجاء في حديث أبيران من صلى صلاة لم يقرأ فيها بيوم القرآن فهي خداعج خداعج يعني ناقص نعم عفى الله عنك وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركاتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركات الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنا بقتادة الحارث بالربع الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب في الركعتين بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة من الركعتين بفاتحة الكتاب وسورتين يعني في كل ركع بسورة يطول في الأولى والقصر في الثانية وجاء في الروايات من أجل, من أجل أن يدرك المسبوق من أجل أن تدرك الصلاة يطول الأولى فهذه سمة صلاة الظهر تطول كالصبح يطول في الأولى والقصر في الثانية ويسمعون الآية أحيانا نعم في الصلاة السرية الأصل الإسرار فإذا أسمعهم الآية أحيانا فعلى في النبي عليه الصلاة والسلام ممتذل السنة فأحيانا يسمعهم الآية لكن هل معنى هذا أن تكون القراءة جاهرية؟ لا لو جهر في صلاة الظهر أو أسر في صلاة الصبح عند أهل العلم كره كره ذلك ولو كان ديدنه ذلك لا يصلي الصبح إلا سرا ولا يصلي الظهر إلا جهرا قلنا هذا مبتدع هذا متعمد للمخالفين مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع لكن لو فعله أحيانا أو نسي أو سهى ما علشه ويقصر في الثاني وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب فقط وجاء ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخرين على النصف من قراءته في الركعتين الأولين كما في صحيح مسلم. يطول في الركعتين الأولين وفي الركعتين الأخرين على النصف وفي الركعتين الأولين من صلاة العصر كالأخرين من صلاة الظهر وفي الأخرين على النصف فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعتين الأخرين قدرا زائدا على الفاتحة وأحيانا يقتصر على أم الكتاب كما هنا وكان يطول في الراكة الأولى بصلاة الصبح يقصر في الثاني تقصير نسبي سمعنا هذا أنه يقرأ في الأولى سورة طويلة ثم يقرأ في الثاني من السور القصار لكنها أقصر من الأولى والصلاة كما تقدم والتمثيل بصلاة الكسوف تطويل وتقصير تدريجي نسبي وهذا سبق الكلام فيه فلا يعاد يقتصر على الركعتين الأخرين بأم الكتاب كان يقرأ أحيانا على النصف مما قرأه في الركعتين الأوليين وثبت في الموطع عن أبي بكر أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزل قلوبنا بعد ذلك ذيتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الله، ولما جاء في الخبر ما يدل على أن المغرب وتر النهار أراد أن يدعو بهذه الآية في الركعة الثالثة تشبه الله بالوتر ربنا لا تزق قلوبنا بعد ذات ذاتا جاء في حديث القصر أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة وإلا وإلا المغرب فإنها وطر النهار ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزلق قلوبنا بعدئت هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت وهب عثى الله عنك وعن جبير بن مطيم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة جبير بن مطيم بن عادٍ لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في في داء الأسرة يكلمه عليه الصلاة والسلام في في داء الأسرة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور هذا قبل أن يسلم حال كفره قبل أن يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب لسورة الطور، ويقول وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وجاء غير مسلم، وصرف ولم يسلم، لكنه بدأ الإيمان يدب إلى قلبه لأنه سمع كلام مذهل، كلام مذهل. لا شك أن العربي الذي على سنيقته لا يملك نفسه إذا سمع مثل ذكنا. بخلاف أحوال المسلمين الآن لا يتذوقون القرآن ولا يستشعرون عظمة القرآن وكأن القرآن كغيره من الكلام. القرآن عظيم وكلام الله وثقيل أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه في الليلة الشديدة في البرد يتصبب عرقا من عظم ما يلقى إليه الناس سنلقي إليك قولا ثقيل ثقيل فمن يستشعر هذه العظم وهذا الثقل من منا من يلقي بالا لقوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور في أحد القيل هبال، الله عند كثير من المسلمين لا تحرك شعره ولا يستشعر لها شيء. وزرارة ابن أوفه في صلاة الصبح لما سمعها مات بدون مبالغة، ولو بتمثيلها، ولا يمكن إنكاره. لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا كلام كان ما هو الصحيح، هذا تمثيل. وسبقهم إلى ذلك بن سيرين رحمه الله. يقول الذي يسعق ويغم عليه ويغشى عند قراءة القرآن يجعله فوق جدار وقرأ القرآن انطاح انسقط فهو صادق. نعم لكن ما هو الصحيح هذا ثابت ما به وكثر في التابعين وأقره أئمة الإسلام. لأن الإنسان قد يغلب على أمره لماذا؟ لا شك أن القرآن عظيم وثقيل، وأنزل على قلب قوي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابة من أقوى الناس قلوب وأمتنهم ديانة فإذا نزل القوي على شيء قوي صار له أثره العمل وتحمله ذلك القلب القوي لكن بعدهم تستشعر عظمة القرآن وضعفة القلوب التي تحتمل هذه العظمة وهذه القوة فحصل ما حصل ثم بعد خلف خلوف لا يستشعرون قوة ولا عظمة مع ضعف القلوب قال لماذا لا يتأثرون أن شيء ما كان شيء يقرأ عليهم ما بتت أحيانا تدهاك مصيبة ما تملك نفسك تبكي بل أحيانا تتصرف التصرفات لا, لا تدري بأي لأن هذه المصيبة التي وقعت عليك أقوى من قلبك من مقاومة قلبك فغلبتك القلوب ضعيفة بلا شك بدليل أنه لو دهى أي أمر من أمور الدنيا طاشت وضاعت لكن أمر الدين لا يهم كثير من الناس ولذلك لا يؤثر فيه هذا وحال كفره تحمل هذا الخبر فيجوز في حال التحمل أن لا تتوافر الشروط شروط قبول الرواية في حال التحمل فيتحمل الكافر ويتحمل الطفل الصبي الصغير محمود لما عقل المتجه هو خمس سنين رواها بعد ذلك فنقلت عنه جبير بن مطعم لما تحمل هذا الخبر وهو كافر نعم أداها سنة بعد إسلامه فقبلها الناس منه وخرجت في الصحيحين فالشروط إنما يطلب توافرها للأداء لا للتحمل لأنه إنما يحاسب عند قبول خبره ومتى يقوى الخبر إذا أدىه يعني لو قال لك ثقة من الناس كان فاسق ثم تاب ثم قال لك بعد توبته وبعد استقامته وبعد توافر الشروط أن كنا سمعنا من فلان قال كذا تقول لا أنت سمعت لما كنت فاسق خبرك مردود لا أنت تحاسبها الآن لأن المطلوب العدالة والضبط من أجل أن لا يكذب ولا يخطئ نعم في حال فسقي يحتمل يكذب لكن بعد توبتي واستقامة أمره لا يتصوره هذا بعد إسلامه لا يمكن أن يكسب فالتحمل بعد توافر الشروط سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور والطور من طوال المفصل من طوال المفصل لكن الخلاف بين أهلهم فيما يقرأ في الصلوات الخمس وما يناسب كل صلاة مقصودهم الأمر الأغلبي، فتطال صلاة العصر، تطال صلاة الفجر، تطال صلاة الصبح، يقرأ فيها بين الستين والمائة. الظهر، تطال أيضا كما في الحديث السابق، والخلاف بين مالك الصبح أو مثل الفروض الثلاثة، يقرأ فيها من أوصات المفصل معروف، لكن. أكثر من وصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ذكر أنه يطيلها العصر والعشاء من أوساط المفصل المغرب من قصار المفصل هذا أغلبي وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول وثبت أنه قرأ الأعراف وثبت أنه قرأ الزلزل في صلاة الصبح المقصود أن مثل هذه الأمور على خلاف القاعدة على خلاف الأغلب الأغلب أن, أن تطال صلاة الصبح لكن إن خففها لأمر لا بأس لو كان الناس في العشر الأخيرة من رمضان تعبوا في صلاة التهجد فلا حظهم الإمام في صلاة الصبح خفف عليهم لا بأس إذا كانوا في سفر وتعبوا من جر السفر خفف عليهم لا بأس لكن الأصل أن صلاة الصبح مما يطال وكذلك الظهر وصلاة المغرب جاء فيها سورة الطور وجاء فيها الأعراف لكن هي من الصلوات القصيرة التي ينبغي أن تقصر القراءة فيها والسبب أن الناس بعد كد النهار وكدحهم نعم تنبغي مراعاتهم ومعاد لما صلى سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى لما صلى بصلاة العشاء بسورة البقرة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وشدد عليه وسيأتي حديثه إن شاء الله تعالى نعم أفى الله عنك وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصل العشاء الآخرة فقرى في إحدى الركاتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا احسن صوتا أو قراءة منه نقول في الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبل فصلى العشاء الآكرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحسن أحد نحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون وهذه من القصار من الطوال من القصار، وكان في سفر والمسافر يلاحظ حاله وحال من خلفه، لأن السفر ما ظنت المشقة والتعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت في فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بتحسين الصوت وما أذن الله لعبد ما أذن لنبينا تغنى بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم فالمطلوب تحسين الصوت في القرآن أن يحسن صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته ويذكر الناس بالقرآن تذكر بالقرآن ولا شك أن هذا له أثر في قلب السامع أثر في قلب السامع فأنت تسمع الآية والسورة بصوت فلان فلا تتأثر وتسمع نفس السورة بصوت فلان فتتأثر فهل التأثير للصوت أو للقرآن نعم للقرآن نعم للقرآن المؤدَّ بها للصوت للقرآن المؤدَّ بهذا الصوت لو كانت تأثير للصوت ما أجر عليه الإنسان ولا أجر من التأثر إنما التأثر بالقرآن المؤدَّ بهذا الصوت بدليل أن هذا الصوت الجميل لو قرأ فيه غير القرآن ما أثر لأنه مستشكا مأمور بالخشوع مأمور بالتدبر مأمور بالتأثر بالقرآن فإذا تأثرت بصوت فلان دون فلان لم امتثلت الأمر فلا بد أن يكون القرآن هو المؤثر القرآن هو المؤثر فقد يقول القائل: افترض أن القرآن يؤثر بذاته سواء كان بصوت جميل أو غير جميل لو كان الأمر كذلك لما أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن ولما أمرنا بتحسين القرآن وتزيينه بأصواتنا ولا أمرنا بالتغني بالقرآن فدل على أن الصوت له أثر لكنه أثر تابع لأثر القرآن فلا يقول قائلنا تأثير الصوت فقط لا التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت الحسن فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام كان يتأثر وكان يؤثر في قراءته وكثير من المسلمين اليوم يدخل المسجد وقلبه خارج المسجد يعني لو صلى ركعة واحدة أو عشر ركعات ما في فرق لو قرأ آية وقرأ سورة طول أو قصر ما في فرق بل العكس بعض الناس إذا طول الإمام صار فيه مجال لأن يسرح فيك في ويتجول بذهني في أماكن ومواقع متعددة الله المستعان ولا واحد مثل القرآن وجاء الأمر بالتذكير بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم أفى الله عنك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 فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية يعني أمره عليهم فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحب إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة قرأ قل هو الله أحب اجتهاداً منه وحباً لهذه السورة التي تجتمل على صفة الرحمن اجتهاد منه من غير نص وهذا سائر في وقت التنزيل والتشريع واكتسب الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل أنا أريد أن أجتهد مثل ما نقول لا هذا إنما اكتسب الشرعية لأنه في وقت التنزيل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد اجتهد في رقية اللذيغ بالفاتح وما أدراك أنها رقية ما سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه اجتهد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فالاجتهاد في عهد التشريع سائخ وكانوا يفعلون وكانوا يتركون والقرآن ينزل واستدلون بهذا كنا نعزل والقرآن ينزل ولكن شيء لنهاء عن القرآن على كل حال الاجتهاد مثل هذا إنما يكتسب الشرعية من الإقرار قد يقول قائل كيف يقدم صحابي على أن يفعل شيء لم يسبق له شرعية ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الشيء الذي لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة مما يتعبد به داخل في حيز البداء نقول هؤلاء خيار الناس إن مفعل هذا رجاء أن ينزل ما يؤيد أو يخالف ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو فعلت فعلا تعتقده صالحا تتعبد به وتعتقده صالحا من ينبهك على الصواب بعد أن انقطع الوحي ما فيه تستمر تتعبد بهذا وأنت على غير هدى المقصود أن عمل هذا الصحابي اكتسب الشرعية من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بكله الله أحد فلما رجع وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شو السبب لأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقراها يعني هل مجرد محبة الشخص يبرر له أن يفعل شيء لم يسبق له شرعية لا ما يكفي أولئك في عصر التنزيل ولو كان فعلهم غير لائق شرعا أو مما ينهى عنه لنهو عنه ولكنه يكتسب الشرعية من الإقرار لأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل صفة الرحمن المذكور في سورة الإخلاص قل هو الله أحد هل هي أسماء أو صفات؟ نعم أسماء صدات نعم أسماء صدات قل هو الله أحد الله الصمد هذه إيش أسماء طيب نعم صفات منفية يعني غير مثبتة نعم قد يقول قائل ما في صفات قال صفة الرحمن نقول كل اسم متضمن لصفة كل اسم متضمن لصفة فالأسماء يشتق منها الصفات ولا عكس الأسماء يشتق منها الصفات لكن لا عكس الصفات لا يشتق منها صفات فدائرة الإسماء أضيق من دائرة الصفات ودائرة الصفات أضيق من دائرة الاخبار ولذا يختلفون في مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب إن الله وتر هل هي صفاته وأسماء نعم صفات هل تقول عبد الطيب وعبد عبد الوتر ما تقول ليست أسماء وينقال بعضهم أنا يمكن أن يُخذ من, من هذين الحديثين أسماء لله جل الله. ولو استطردنا في إثبات الأسماء بمثل هذه النصوص للزم عليه أن نقول بما قال أهل الظاهر أن الدهر من أسماء الله جل وعلا هي لا مجرد إخبار لأنها صفه الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها وأحب أن أقرأه وفي هذا حس على تعلم وقراءة وفهم ما جاء في الأسماء والصفات نعم هذا في غاية الأهمية. إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدة من أصحاها دخل الجنة فلا بد من تعلمها والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولفاده من معانيها ودعائه بها وكذلك الصفات والذين ينكرون هذه الأسماء أو هذه الصفات على خطر عظيم. لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يأتي على هيئة فيقول يوم القيامة أنا ربكم فيقولون لله نستقرد ثم يأتيهم على الصفة التي يعرفونها يعني مما جاء في الكتاب والسنة فيقرون ويدعنون أنه هو الرب جل وعلا فماذا عن الذين ينفي الصفات وينكر الصفات ما هو موقف من ذلك الحديث كيف يعرف الله جل وعلا بصفاته التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة وهو ينكر الأسماء والصفات أو الصفات فقط هذا خطر عظيم فحب الصفة يجعل الإنسان يبحث عن هذه الصفات ويعرف معاني هذه الصفات وما يليق بالله جل وعلا وما يجب له وما يستحيل في بحقه وهذا هو الفقه الحقيقي يعني ما عبث أنك تقول إن الله جل وعلا تسعة وتسعين اسم من أحصاها إش معنى الإحصاء؟ ومجرد مجرد تحفظها في قصيدة وترددها لا تعرف معانيها ولا تدعو الله بها ولا ولا تستعظم عظمة ولا تستحضر عظمة الله جل وعلا من خلالها ما تستفيد إذا كم لأن الإحصاء له معنى غير العدد من طاف أسبوعا يحصيه. هل معنى أن يعد سبعة سبعة شواط لا يحصي يحمر قلبه فيه هذا معنى الأحصى بعضهم يقول الأسماء الحسنى مئة والحديث إن لله تسعة وتسعين أسمان مئة إلا واحد من أحصاها دخل كلام صحيح إلا من صحيح الذي يقول مئة يقول مئة كامل كاملة كلامه صحيح ولا نقول 99 الأسماء الحسن 99 ولا مئة ولا مئة كيف في هذا الحديث نقصد من خلال هذا الحديث ولا مئة بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنها مئة ولفضل جلالها تماما 99 للمسمى بهذا الاسم الذي هو الله فإذا أضافنا لفظ الجلالية التسعة وتسعين صارت مئة هذا قول لبعض أهل العلم لكن الجمهور على أن الحديث يدل على أن له تسعة وتسعين أسما هي الموصوفة بهذا الوصف والموعودة محصيها بهذا الوعد وأما أسماء الله جل وعلا لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن الإحاطة بها لأن في الحديث الصحيح أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني في من الأسماء ما لا يعرفه أحد فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وفي لفظ حبك إياه أدخلك الجنة وفي الحديث إثبات المحبة لله جل وعلا إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وفيه أيضا مشروعية الجمع بين السور بدليل الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع وهذا الصحابي جمع فهل نقول أن مثل هذا الصحابي اكتسب المشروعية من الإقرار وكونه يحب أيضا قدر زائد على مجرد القراءة وأدخله حبه ويها الجنة أن نفعل هذا أو لا نفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولم يكن الله ليختار النبيه إلا الأكمل. نقول نعم فعله أكمل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الجواز فمن فعل فلا إشكال، ومن ترك اقتداءً به عليه الصلاة والسلام أيضاً فهو الأصل. نعم. أَفَاللَّهُ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 الصحابي الجليل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يرجع إلى قومه في يصلي بهم في يصلي بهم العشاء وهذا الحديث عنده من يقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفذ والمذهب عند الحنابلة كما تعرفون لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفذ لكن هذا الحديث عمدته وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نافلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد صلى معاذ بقومه ليلة فافتتح البقرة صلى معه شخص معه نواضحه فلما افتتح البقرة فلما افتتح البقرة نوى الانفراد وانصرف صلى وانصرف فتناوله معاذ ووصف هذا الرجل بالنفاق فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكَّ معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ والفتان الذي يصرف الناس عن دينهم أو عن عبادتهم الذي يفتن الناس ويصرفهم عن دينهم هذه الفتنة والفتنة أشد من القتل لأنه بالقتل يخسر الدنيا وبالفتنة يخسر الدين وكل كسر فإن الدين جابره وليس لكسر قناة الدين جبران الإنسان أن يعنى بدينه ويهتم بدينه وأما الدنيا هم يأتي تبع لذلك فمطلوب مناه لا ينسى نصيبه من الدنيا لكن خلق العبودية فتان أنت يا معاذ تصرف والفتنة تقتل على شيء الكبير الصغير كادت أن تفتنني الخميصة والمسر التي آداها أبو جهيم له كادت أن تفتن إنما أموالكم وأولادكم فتنة فكل ما يشغل فتنة لكن هناك فتن دون فتن وفتنة معاد راد أن يصرف هذا الرجل المسلم التعبان من جراء العمل كاد أن يفتنوا ويصرف عن صلاته. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ فلولا هل لا عرف صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لماذا؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وهؤلاء بحاجة إلى مراعاة أيكم أما الناس فليخفف فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء فيصلي الكبير والضعيف وذو الحاجة وهم بحاجة إلى مراعاة والكبير والضعيف أيضا بحاجة إلى مراعاة من جهة أخرى قد تكون مراعاة الضعيف والكبير بعدم العجلة في الصلاة في التأني في الركوع والسجود لأنه لا يتمكن من أن يسجد بسرعة أو يقوم بسرعة فالمحافظة على مثل هذا مطلوب من الأئمة أن لا يذجر المصلين ويمللوهم ويكرموهم في الصلاة ويصرفوهم عنها ويفتنونهم نعم وأن لا يسرعوا سرعة تخل بالمأمومين فالضعيف والكبير بحاجة أيضا لمرعات ورد الحاجة أيضا يجب أن يراعى نعم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 فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الجهر في النهاية في آخر الحديث يقول لا يذكرون لا يذكرون ما قال باب ترك الذكر بسم الله الرحمن الرحيم قال باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم أورد حديث أنس بالفاظه عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الصلاة إنما تفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا تقدم تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي مفتاح الصلاة ثم بعد ذلك بعد التكبير وقبل القراءة في سكوت كما في حديث أبي هريرة رأيت سكوتك قبل التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك القراءة وهذه القراءة تفتتح بالحمد لله رب العالمين تفتتح بهذه السورة وفي نواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام للمدة عشر سنوات وخلف أبي بكر وعمر وعثمان خمس وعشرين سنة يصلي وراءهم ما سمع منهم أحداً يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خلال خمس وثلاثين سنة صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا يترجح القول بعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا الصحابي الملازم الخادم للنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يمنع من عدم سماعه عدم ذكرها سرا لا يلزم اللهم إلا الرواية التي فيها وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذه الرواية التي تنفي ذكر البسملة هي مبنية على فهم الراوي للروايات السابقة لما قال أنسوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فهم الراوي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا جهرا ولا سرا فروى الحديث على حسب فهمه روى الحديث على حسب فهمه وأعل الحديث بذلك الحديث بذلك، ومثل به لعلة المتن يقول الحافظ العراق رحمه الله تعالى وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله ظن الراوي أنها لا تذكر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إذا لا تذكر بسم الله الرحمن وفي هذا حج لمن يقول الرواية الأخيرة حج للمالكية الذين لا يرون ذكر البسملة إنما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين والحنفية والحنابلة يقولون عدم الذكر لتتحد الروايات عدم الذكر في الرواية الأخيرة يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا جهرا لا يذكرونها جهرا لكي تتحد الروايات والخلاف في البسملة وهل هي آية من الفاتحة ولست بآية تقدم ذكره وعلى كل حال مذهب الشافعية أن آية من الفاتحة ولذا يجهرون بها يجهرون بها وأكثر الروايات على عدم الجهر وعدم الذكر يحمل على عدم الجهر وجاء ما يدل على الجهر بها لكن من أصرح الأدلة التي يستدل بها على عدم الجهر مثل هذا الحديث وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالم ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي والخلاف من في الذكر وعدمه في الجهر والإسرار تقدم بسطه قبل هذا الموضع والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول ذكرت أن لبس النعل في الصلاة مرة تحقق السنة ومخالفة اليهود فهل صيام اليوم التاسع محرم مرة واحدة في العمر يحقق المخالفة نبي عليه الصلاة والسلام داوم على صيام معاشورا ولم يثبت عنه أنه داوم على الصلاة في النحل صلى حافياً ومنتعلاً يقول ما صفة وضع اليدين على الصدر في الصلاة يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعه ما على صدره يقول هل القيام الجنازة واجب أم على الاستحباب جاء الأمر به وجاء تركه فمن أهل العلم من يرى أن اترك نسك ومنهم من يقول أنه صرف للنهي أو للأمر من الوجوب إلى الاستحباب يقول أفضل طبعة دي البخاري يركز عليه غالط طبعة ذات الحجم الكبير ندري إذا كان القصد سبب الحجم هذه مشكلة لأن مسألة الحجم سهل بالنسبة إلى الفائدها العظمى المرجوة من هذه الطبعة التي هي أفضل الطبعات. يقول هل يجب طالب العلم أن يتتبع الحديث أن يتتبع الحديث في جميع مصادره وكل كتاب خرجه وكل من رواه في مسنده وسننه أم ماذا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في حدهما أو جمعا من ما يصحح به فالقدر الزائد زيادة خير إن شاء الله لكن ليس بلازم يجمع من طرقه ما يصح بها فإذا وصل إلى درجة الصحة فإن عورض يجمع من الطرق ما يرجح به على معارضه وإلا فلا يلزم أن يخرج الحديث من عشرة مصادر أي مصدر عشرين طريق ما يلزم إذا صح انتهى بشكال يقول المستدرك للحاكم رحمه الله أي طبعة المنطبعات هي الأسلم لا يوجد طبع سليم. لكن كل هذه الطبعات مفرعة عن الطبعة الهندية في أربعة مجلدات كبار هي الأصل لكل هذه الطبعات لكل ما لا يدلس بعض الأئمة ومعروف بإمامته تدليس له أغراض فالأغراض الحاملة عليه مختلفة من شخص إلى شخص منهم من يدلس للتفنن ومنهم من يدلس الاختبار والامتحان منهم من يدنس لتغطية أمر الراوي إلى غير ذلك هل يعتبر التدليس من التورية؟ لا التدليس في الأصل غش غش متى يوقع الأمام التكبير عند جلسة الاستراحة إذا قام من الجلسة إلى القيام إذا كبرت لسنة الراتب بعد الصلاة ثم كبر الإمام لصلاة الجنازة هل تكمل السنة ومتقطعها للصلاة على الجنازة؟ ثم تأتي بالسنة الراتبة عن ذلك على كل حال هذه مفاضلة بين سنن فإذا خشي أن تفوت الصلاة على الجنازة فالأمر الذي يفوت عند أهل العلم مقدم على ما في وقته سعة فإن أتمها خفيفة وأدرك صلاة الجنازة فهو أفضل وإن لم يستطع ذلك قطعها ثم كبر صلى على الجنازة ثم أتى بالراتبة صنع خيرا إن شاء الله يقول بعض المصطلحات مثل حسن لغيره حسن بشواهده ظهرت بعد عهد المتقدمين من الثلاث فكيف نطبقها على كلامهم ورواياتهم لا شك أن تقوى بكثرة الطرق معروف التقوى بكثرة الطرق معروفة ولذا يحكم الترمذي على حديث بأنه حسن صحيح لو نظرت في سنده وجدت فيه ضعف لكن إنما صححه لما يشهد له في الباب قولوا وفي الباب عن فلان وفلان وفلان فهو يقوي حديث الباب بهذه الشواهد فالعمل معروف عندهم تقول الطرق لكن التسمية ما يلزم المصطلحات منها ما هو موجود ومنها ما هو حد والاصطلاح إذا لم يخالف إذا لم يخالف أمراً متقرضاً في علم من العلوم مقرر عند أهله إذا لم يخالف ما عليه الناس فلا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح وهذه يطلقها أهل العلم وهي مقبولة إلى حد ما إذا لم تتظل مخالفه لما عليه الناس فلو قال شخص لنفسه أنا أصطرح لنفسي أن السماء تحت والارض فوق ولا هذا تخالف ما عليه الناس ويخالف ما عليه سائر العقل لكن لو قالنا في الخارطة في الخريطة يعني في الرسم الناس يجعلون الشمال فوق أنا بحطه الجنوب فوق يقلب الخريطة هذا ما في شيء هذا لا يتضمن مخالف ولا يترتب عليه مخالفة لما عليه الناس ابن حاو في صورة الأرض جعل الجنوب فوق ما يضر هذا لو قال أنا أؤلف الفرائض وسمي أخ الأبي خالا وأخ الأمي عما قلنا لا يا أخي أنت تخالف؟ وهذا يترتب عليه حكم شرعي هذا فيه مخالفة شاحح في اصطلاحك لكن لو قال أسمي والد الزوجة اللي سمونا الناس خالنا بسمي عم قلنا لا مشاححة في الاصطلاح ما يخاف لما ترتب حكم شرعي كون عم ولا خال أمر سهل، فهذه ينبغي أن نتنبه لها. فالاصطلاحات التي لا تتضمن مخالفة مقبولة عند الأهل العلم ولا مشاحة بها. يقول من فاتته ركعة واحدة متى يتورك في الصلاة الرباعية تورك بعد الثانية له التي هي الثالثة بالنسبة للإمام. هذا يشكو من بعض ما يرد في الصحف اليومية من مخالفات ومن لكن إلى الله المشتكى. والمشايخ الله خير أدوا بعض الواجب هناك مكاتبات وهناك منصحات نسأل الله جل وعلا أن تجد أذان صاغية من المسؤولين لتكف هؤلاء السفهاء يقول ما كيفية الجلسة تسمى جلسة الاستراحة ليه من جلسة الشهود نعم افتراش افتراش يقول قلت من السرح وكتاب جوامع الأخبار فما هو اسم الكامل جوامع الأخبار هذا للشيخ ابن سعيدية على تسعة حديثا من هذه الجامعة وشرحه الشيخ نفسه بكتاب مشهور اسمه بهجة قلوب الأبرار يقول ماذا على الطالب للعلم حيث يبحث عن مسألة هل يبحث في كتب الحديث والفقه وشروحيهما أو يكتفي بفن واحد كل ما أكثر البحث كل ما بانت له أطراف المسألة وخفاياها. فعلينا أن يستقرئ الكتب سواء كانت من كتب الفقه أو شروح الأحاديث أو التفاسير التي تعنى بالأحكام يقول لاحظ على كثير من يحضرون مجالس العلم عدم التطبيق للعلم الذي يدرسونه فمنهم من يغش ومنهم من يكذب ومنهم من يتكلم بالعلماء ومنهم من يتأخر عن الصلوات الخلل موجود الخلل موجود والتقصير حاصل وعلى كافة المستويات لكن نسأل الله جل وعلا أن يوطف وكل شخص مسؤول عن نفسه وإذا, كان وإذا كانت الرجعة إلى الله جل وعلا مطلوبة والتوبة واجبة في كل زمان ومكان فلا أن تكون في هذا الوقت الذي كشرت فيه الفتن عن عنيابها أوجب وأكد فلا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع يبدأ من الأفراد إذا أصلح كل إنسان النفس ومن تحت يده صلاحة الأمة إن شاء الله تعالى يقول هناك منصقات توزع وتلصق في أبواب المساجد مكتب فيها عبارة ارجع فصل فإنك لم تصل ما راكم بهذا وتوزيع وتنصير من يقصد بهذا يقصد جميع من جاء إلى المسجد أو يقصد من أخل بصلاته ومن بعد صلى ما بعد دخل المسجد من أجل الله هذا لا صلح توزيع هناك من الأحاديث والعبارات ما هو أنفع منها، إنما هذا خطاب يتجه لمن أخل بصلاته. أيهما المقدم يمين الصف أم القرب من الإمام؟ اليمين هو الأفضل. اليمين هو الأفضل. فإذا ظهرت الزيادة في يمين الصف، ترجح القرب منه من الإمام من الإمام. لا سيما في صلاة الصبح لكي يستمع لقراءة الإمام ويتدبر ما يقوله الإمام لأن هذه الصلاة مشهودة نقيم رحمه الله تعالى أطال في تقرير هذا في شرح حال المقربين من طريق الهجرتين فليرجع إليه كلام في غاية النفاس وجاء في الخبر عند ابن ماجه لكنه ضعيف من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر حديث الضعيف غير شديد الضعف هل يرتقي إلى الحسن لغيره إذا أتى من طريق آخر مثله وإن لم يوافقه الثقات يقول لأن قرأته بعض المؤلفاتهم لا يحسنون حديث الضعيف مثله إلا إذا وافق الثقات ما معنى الموافقة؟ ما معنى المخالفة إذا تضمن المخالفة لا لا يحتج به نعم يعني حديث تفرده به حد تفرد به, به ولا يحتمل تفرده ووجد ما يشهد له ما تفرد الصدق الآن حسن الحديث كن حسن لذاته لكن يبقى أن الحديث إذا تفرد به من لا يحتمل تفرده يحكم عليها للعلم النكارة لكن إن وافقه مثله عرف أن له أصل عرف أن له أصلا لو جاء كل غير شديد الضعف تدل على أن له أصل إن شاء الله الأسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى وقت طويل فأنا أكتفي بهذا سمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن نبي هريرة رضي الله عنه قال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 هذا في طريق الهجرة رسم منهج وخطة يسير عليها المقربون من أول اليوم إلى آخره وبعد أن رسمها بدقة أقسم أنه ما شم لهم رائحة لكن علّى الله جل وعلا أن يفيد منها بعض المسلمين فيكتب لهم إذن أجل وهي الخطة مرسومة بدقة تنبئ عن حال من يقوم بها ويطبقها والله مستعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو الباب مر بنا مراراً والسجود معروف الهيئة المعروفة المعهودة في الصلاة وإضافة السجود إلى السهو من إضافة المسبب إلى سببه فالمسبب هو السجود وسببه السهو في الصلاة والسهو والغفلة والنسيان أمور متقاربة جدا السهو والغفلة والنسيان كلها عذوب ذكر الشيء عن القلب يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر آتانهما صلاتاء العشي وجاء في رواية من مسلم الجزم بأنها العصر الجزم بأنها العصر يقول سماها قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ونسيت أنا قال فصلى بنا ألو السبب في ذكره في السند وإلا فالأصل الاقتصار على الصحابي قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم لأنه لو قال عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله سلم إحدى صلاتي العشي ولم يذكر تعيينها أو الشك فيها نسب الإبهام لأبي هريرة لكن أبو هريرة سمى سما الصلاة لكن الذي نسيها ابن سيري قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم صلاة الظهر أو العصر صلى بهم ركعتين ثم سلم قد يقول قائلا هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعلى أسلوب العامة ہلا علينا شارها لو لفعل نسلم من ركعة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من نصف الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما تنسون لكن إنما ينسى ليسن يعني لو لم يقع مثل هذا متى تتبين الحكم من نعم الله جل وعلا وفي هذا سلوة للمسلمين أن نسي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته والمسلمون ينسوا غيرهم، وجاء الحث على أن يعقل المسلم صلاته ويحفص على ذلك لكن لا يمنع من وقوع السهو في الصلاة والاشكال في السهو عن الصلاة أما السهو في الصلاة فهو حاصل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر بعض أهل العلم الخلاف في الشخص الذي يحصل يحصل منه ويقع من السهو في صلاته والذي لا يقع منه السهو البته أيهما أفضل أيهما أفضل وإذا الحذر أن بعض الناس إذا كان منفرد أو مأمون كثر السهو عنده والغفلة وإذا صار إمام تمر السنين ما سها ولا غفل هذا يوضح لنا ما أخذ الخلاف نعم لماذا لا يصوي إذا كان إمام وإذا كان مأموم أو منفرد لا يأثر قلبه نعم نعم مراعاة المأمومين فيخشى من مراعاتهم أما مراعاتهم وتصحيح صلاته لأنه ضامن من أجل أن تصح صلاته خلفه وهذا مطلوب لكن الإشكال في المراعات بعضهم يقول الذي يسهو في صلاته أفضل من الذي لا يسهو لماذا لأنه يقول إنهم منتبه إلى حقيقتها ولبها غافلا عن صورتها والذي لا يسهو مهتم بالصورة غافل عن اللب لأن العقل عند بعضهم لا يحتمل الاهتمام والالتفات لكل كل شيء لكن ما يمنع الناس يتفاوتون في هذا بعض الناس يدرك كل ما يدور حوله وبعض الناس يدرك خلقة ثلاث أرباع ما يدور حوله وبعض الناس ما يدرك الشيء الذي أمامه الله جل وعلا وزع هذه المواهب لكن يبقى أن على المسلم أن يهتم لصلاته للبها الذي هو الخشوع وأن يخرج منها بأكبر قدر ممكن من أجرها قد يقول قائلنا ولا يتصور إنسان لا يتصور الإنسان لا يغفل البتة لكن لا يكون مثل خرج بعشرها بربعها يحرص على أن يخرج بأكبر قدر ممكن وبعض الناس لا يدري هل هو في المسجد أو لا من غفلة وعدم حضور القلب والمشاريع إنما تزاول في الصلوات ويمهد لأمور الدنيا ويخطط لبقية يوم إذا صف صلي برنامج اليومي يرتب إذا صف هذا خذلان خسار فعلى إنسانا يهتم لها فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد هو عنده إحساس بشيء لكن لا يكاد يجزم به فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ علي كأنه غضبان كأنه غضبان يعني وضعه ووضع الغضبان لكن هل يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تهيكت محارم الله جل وعلا لا لكن الصحابة توقعوا للأمر الذي أهمه شيء يجول في نفسه كأنه غضبان يتوقعون هذا ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه كيف وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى معروف لكن شبك بين أصابعه ما هو فئان واحد أول أم وضع اليد اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه هذا يحتمل وشبك بين أصابعه تشبيك بين أصابع مكروه في الصلاة وقبل الصلاة لقاصد الصلاة لأنه في صلاة منتظر الصلاة مكروه لكن بعد الانتهاء من الصلاة لا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعي، لأن من الصلاة. أما داخل الصلاة وقبل الصلاة حال انتظار الصلاة فلا مكروه. طيب شخص انتهى من صلاته، وأراد أن ينتظر الصلاة التي تلي من صلاة المغرب وبيجلس لصلاة العشاء. يقول النبي عليه الصلاة لما فرغ من صلاة شبك بين أصابعي. فهل نقول أنت فرغت من الصلاة شبك أو نقول ما دم تنتظر الصلاة فأنت في الصلاة فلا تشبك وهل في حكم التشبيك المكروهات الأخرى في الصلاة فرقها بين أصابع وبعض الحركات المكروهة في الصلاة يعني سلم بلطل لقصاد نعم ما دام شبك هذا مكروه فرغنا من الصلاة التهيل هل حكم واحد؟ أما من ينتظر الصلاة فهو منهي عن التشبيك نعم مكروه أن يشبك بين أصابعه لا في الصلاة ولا في انتظار الصلاة وما بعد ذلك فالأمر فيه سعاء إلا لمن ينتظر الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الخشبة المعروضة وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان العطف بالواو لا يقتضي الترتيب فقد يكون خروجهم قبل قيامه كما يلاحظ على بعض الناس كان طير في قفص مجرد ما يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم ولا يدرى ما الذي أعجله هناك حاجة لهذا القيام لا بأس لكن في الغالب أنه لا حاجة وكل مثل هذا في الذين يمشون يجوبون الشوارع في سياراتهم بسرعة متناهية طيب وواحد من الفضوليين يقول دي بس شوف هالي طائر شو بيزين لو وصل بيته وشما هذا الأمر الذي يفوت وقل مثل آلفي من إذا سلم الإمام قام يوحي بعدم الرغبة في الخير بعدم الرغبة في الخير الملائكة تصلي على مصلي ما دام فيه مصلاه هل أنت غني عن هذا الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه أنت بأمس الحاجة لمثل هذا الدعاء فما الذي يعجلك خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة قصرت وضبطت قصرة إضافة القصر إلى الصلاة نفسها قصرة الصلاة وإضافة القصر إلى المجهول سناد القصر المجهول والذي قصرها هو النبي عليه الصلاة والسلام فلما حذف قصرة الصلاة على الرواية الثانية يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل نزل أمر أو خبر جديد بمشروعية قصر الصلاة في الحضر هذا التردد الذي حصل سببه ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة الربعية ركعتين السموت صلاة المقصورة قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم نعم النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة عظيمة مع أنه من أحسن الناس وأطيب خلقا والهيبة ليس مردها إلى الخوف بل مردها التعظيم التعظيم لا يلزم أن اقترم بقوة كما يقول الشاعر أهابك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن من عين الحبيب فالهيبة سببها التعظيم وتجد من أضعف الناس بنيه وخلقه، بل قد تجد شخص معوق مشلول تهابه تعلوك الروح ضاء ويتصب بالعرق من رؤيته ولا يحرك أطرافه تأتي من العلم لتسأله عندك عشر مسائل ما تسأله واحد وتنسى الباكي هذا تعظيم وهذا التعظيم وهذه الهيبة بقدر الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل والنبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر في رواية مسيرة شهرين وبعض الناس يتطاول عليه السفهة وإن كان عنده شيء من العلم لماذا؟ لأن الله جل وعلا نزل على الهيبة وقل بالعباد له لأن ما عنده من علم وإن ادعاه علما هو في الحقيقة ليس بعلم لأن العلم إنما هو ما نفع فهذه الهيبة ليس مردها إلى القوة ولا إلى البطش ولا إلى الخوف لا مردها إلى التعظيم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أن يكلماه طيب عطاء بن أبي رباح من يعرف أوصافه تهابه الملوك نعم هو رجل مصاب بعاهات كثيرة لعبة هذه مردها إيش مردها الارث من هذه اللعبة النبوية وكل بحسبه وفي القوم رجل رجل في يديه طول يقال له ذليتين واسمه الخرباق يقال له ذليتين فقال يا رسول الله أين الهيبة يا ذليتين نعم أين الهيبة يا ذليتين لا بد أن يوجد في الأمة مثل ذليتين لو هاب الناس كلهم ما بأن كثير من الأحكام وهناك مسائل وقضايا يجب أن يكون هناك تبادل تقدير واحترام وتعظيم بين الراعي والرائية العالم والطلاب وما أشبه ذلك لكن لا بد أن يوجد شخص نعم قد تستدعي الحال في بعض الأوقات أن تقول علّى الله جل وعلا أن يسوقنا شخص ما يستحي ولا يهار ولداء الصحابة رضوان الله عليهم لما نهوا عن السؤال كانوا يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادي هل يسعد هنا قضايا يتتابع عليها الناس هيبة لمن يرتكب هذا الأمر أو تقدير وتعظيماً له واستحياءاً منه ثم يأتي شخص فما عليه من نعم الحياة لا يأتي إلا بخير لكن الخجل الذي يمنع من إنكار بعض الأمور تقول لعل الله جل وعلا أن يبحث شخص في عرف الناس من لا يستحي يقول مثل هذا الكلام فوجود مثل هؤلاء تجعل الإنسان يحسب لهم حساب يحسب لهم حساب ولا قد يقول قائل لماذا أبو بكر وعمر يهابون الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام مهيم هي شرعية ربانية في كيف ذو اليدين لا يهابه والله جل وعلا جعل من الأجر لهذا بسبب الهيبة وجعل من الأجر لهذا بسبب ما ظهر من سؤاله من خير بسببه من خير وعلم فقال يا رسول الله أنا سيت أم قصرة الصلاة أو قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر طيب ركحة يا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام نفى النسيان ونفى حدوث أمر جديد بناء على غلبة ظنه بناء على غلبة ظنه والأمور إنما تبنى على غلبة الظن حتى أجاز العلماء أن يحلف على غلبة الظن كيف تحلف على غلبة الظن؟ الذي أقسم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق ما بين لعبتيها أفقر مني هل يجزم بأنه بحث عن البيوت بيوت المدينة بيتا بيتا وجزم وقاطع أنه لا يجزع حجم هذا من منعنا غالب الظن كثير من الناس يتوقع أنه في حالة لا يوجد أسوأ منه حالا فيغلب على ظنه ذلك وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تقفر هذه غلبة الظن مشى عليها النبي عليه الصلاة وخرج من صلاته بسببها عورضت غلبة الظن بقول واحد نعم معارضة غلبة الظن بقول الواحد توجد شك يعني غلبة الظن عند الشخص هل ينقذ غلبة الظن الذي عنده بقول شخص؟ لا ينزل عنده مستوى الجزم إلى الشك يتردد ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ يب مرجح الآن غلب الظن عليه الصلاة والسلام قاومها كلام ذو اليدين لأن عندنا المعلوم ويقول ما عنه الذكر الحكمي الذي هو المعلوم إما أن لا يحتمل النقيض البتة يعني نتيجته مئة بالمئة هذا علم هذا لا يمكن أن ينقذنا بأي خبر من الأصبار إذا نزلت هذه النسبة أفات الظن الظن الغالب وإذا تساوى الاحتمالان صار شك إذا نزل عن النصف صار الاحتمال المرجوح يقال وهو وهم والاحتمال الراجح يقال هو ظن والمساوي هو الشك نزلت نسبة الاحتمال الراجح من الظن الغالب إلى الشك الآن إذا وجد الشك وتساوت المرتبتان تساوى الاحتمالان لا بد من إيش من مرجح أكما يقول ذي اليدين يعني لو قالوا نعم ترجحت كفة ذي اليدين لو قالوا لا ما هو صحصة كلامه ترجحت كفة النبي عليه الصلاة والسلام صار ما يقول ذي اليدين لا قيمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب مرجح أكما يقول ذي اليدين قالوا نعم خلاص انت صار ما عند النبي عليه الصلاة والسلام بدلاً من أن يكون غلبة ظن سلم بسبب غلبة الظن ثم أورث عنده كلام ذو اليدين شك ثم بترجيحهم لكلام ذو اليدين صار كلامه وهم احتمال مرجوح افترجحت كفة اليد وهذا كله من أجل التشريع وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي في الظروف العادية في الأمور البلاغية التي يبلغ بها الدين لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام لا يعارض قوله بأحد كائنا من كان لكن في مثل هذه الأمور التي بيها تجريع يعني لو تصورنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سهل بصلاته ولا نام عن صلاة الصلاة يصير حالنا هذه التاسلية لنا وقع منه السهو وقع منه النوم على صلاة الصبح لكن ليس في هذا حجة لا من قريب ولا من بعيد لمن يتساهل في صلاة الصبح أو في غيرها من الصلوات لأن حصلت مرة واحدة في العمر إذا حصل منك مرة مرتين في عمرك أو مرات يسيرة سهل لك أسوأ أما أن يكون ديدنك تركب الساعة على الدوام تقول لي والله النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الصبح لان إيقاظهم حر الشمس صحيح وقد لا يركب الساعة على الدوام ينام بالصطر ومعروف أنه إذا قرب الدوام احترت الشمس يقول ما يوقذنا لحر الشمس يقول لا لا بد من بدل الأسباب ولا بد من انتفاء الموانع لأنك بصدد ترك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب النبي عليه الصلاة والسلام وكل إيقاظهم إلى بلال فنام بلال وأخذ بنفسه الذي أخذ بنفس النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مصلحة كبرى مصلحة شريعية أكما يقول ذلك يدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلت قدم لأنه قام من مجلسه ولو قدر أنه كان في مجلسه يستقبل القبلة ثم يقوم من الركعة الثالثة يقوم من غير تكبير لأنه كبر في الانتقال من السجود أو ما كبر لأنه في تشاهد مسألة تشاهد أول يعني لو كان سلم من ثلاث نقول كبر من انتقاله من السجود وفي مثل هذه الصورة يحتاج إلى انتقال من التشهد إلى الركعة الثالثة فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم صلى الركعتين الأخرين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده مثل سجودها وأطول يعني على هيئة سجود الصلاة ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة ثم رفع رأسه وكبر ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد من السجود يأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت ربما للتقليل ربما للتقليل ربما سأل الراوي هل سلم النبي عليه الصلاة والسلام هل قالت أم سلم وجزم بها عمران بن حصن لكن بن سيرين لم يجزم بالنسبة إلى عمران بل قال فنبئت بواسطة أن عمران بن حسين قال ثم سلم ويشك أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم وهذا السهو مشتمل على زياده على نقص هذا يقول ما رأيكم من يتعمدوا السهو؟ حتى يرشد الناس بعد الصلاة إلى أحكام السهو لأن ذلك أجداً ما لو شرح لهم دون حدود سعود الصلاة لا يجوز تعمد صار عمد صار عمد ولا يشرع له سجود فإن تعمد ترك واجب بطلة الصلاة إن تعمد ترك سنة فلا سجود له والسجود إنما يكون للسهو زيادة ونقصا وللشك. وأما العمد فلا سجود له ترجم الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره فهل في هذا إماء منه إلى أن الحديث الوارد في تشبيك الأصابع معلولة التشبيك المطلق الذي لا ارتباط له بالصلاة لا يثبت لكن التشبيك في الصلاة وفي انتظار الصلاة وفي الطريق إلى الصلاة هذا ثابت نعم نعم يقول ربما سألوا أبا هريرة يعني هل سلم النبي الصلاة السلام في هذه الصلاة نعم. ثم قال ثم سلم فربما سألوه يعني هل قال ثم سلم هذا تردد لأن ربما للتقليل الأصل فيها لكن جزم بها عمران بن حسين نعم أفا الله عنك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 الله بمالك بن القشب وبحينا أمه على ما تقدم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلحن حاجة إلى أن يقال كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى خلفه الظهر لا حاجة لكن هو تصريح بما هو مجرد توضيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني التشهد الأول ما جلس في أثناء الصلاة في منتصفها فترك الجلوس وذكره الذي هو التشهد الأول ولم يجلس فقام الناس معه قام الناس صباحا حتى إذا قرأ الصلاة وانتظر الصلاة الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم المسجد إذا تركت الشاهد الأول قام نسيت الشاهد الأول وقام العلم يقولون إذا لم يستتم قائما يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع وإذا استتم قائما كره الرجوع وإذا شرع في القراءة شرع في القراءة حرمة الرجوع حرمة الرجوع وهنا استتم قائما عليه الصلاة والسلام فلم يرجع أو شرع في القراءة والأمر أكاد على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع لم يجلس وقام الناس معه حتى إذا قل الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد السجدتين قبل المسلم ثم في حديث اليدين السجود بعد السلام وفي حديث عبد الله بن بوحين السجود قبل السلام والعلماء يختلفون في موضع السجود على أنه نقل الاتفاق على الجواز على أنه يجوز أن يسجد لسه قبل السلام وبعده نقل الإجمع على هذا لكن الخلاف في الأفضل الخلاف في الأفضل فالحنبية عندهم السجود كله بعد السلام السجود كله بعد السلام فلا يجمع إلى الخلل الذي حصل في الصلاة زيادة على ما شرعه الله فيها في الأصل فهذه الزيادة ينبغي أن تكون جابرة لما حصل من خلل في الصلاة كالنافل التي بعد الصلاة تجبر الخلل. فموضع السجود حينئذ يكون بعد السلام وهذا رأي الحنفية الشافعية يقولون الأفضل في السجود كل أن يكون قبل السلام أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49119 ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته